قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا احْدَ الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ je su...